من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكان فكان ما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاتم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصله أو تقطع عيدي أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تاموا من قبل أن تقدروا عليهم فعلهم أن الله غفور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 ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب النليم